أمَّ يَ بدَاءُ الْخَلقَةُمَّ يعيدُهُ وَمَي يزوقُكُمْ مِنَ السَّمِ وَال الأرضْ أَمَّ يَبدَاءُ الْخَلقَثُمَّ يعيدهُ وَمَ يَغْزُوقُكُمْ مَِ السَّم وَال الأرضْ أَ إِلَهُ م الله وَلَهَا تُوبُهَا نَكُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلَهَا تُوبُهَا نَكُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَنْ في وما يَشْعُرُونَ أيان يُبْعَثُونَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الذَّارِكَعُلُومُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلِ الذَّارِكَعُلُومُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا لقد ورثنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين هذا نحن وآباؤنا من قبل فانظر كيف كان عاقبة المجرمين كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق وَيَقُولُونَ مَتَىٰ أَجَلُ الْوَعْدِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ أَجَلُ الْوَعْدِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدً فَلَكُمْ بَعْضُ الَّذِي ابي تستعجلون وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وان ربك لذو فضل على الناس لا يشكرون وان ان ربك لا يعلم ما تكون صدورهم وما يضمرون وان ربك لا يعلم ما تكون صدورهم وما يضمرون وما من غائبه في السماء والارض الا في كتاب مبين وما